إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء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 ثُمَّ رَدَدَناَا لَكُمكَروَةَ عَلَيْهٍ وَأَمدَدَناَاكُم بِأَموَالُِ وَبَلينَ وَجَعَناَاكُمْ أَكْدَرَ نَ فير إن أَحْسَنتُمْ أَحْسَن تُمْ لِأَ حُسِكُم وَإِنْ أَسَأْتُم فَلَه